المنادى المضاف إلى ياء المتكلم واجعل منادا صحا ان يضاف ليا كعبد عبدي عبد عبد عبد يا وفتح او كسر وحذف يستمر في ابن ام يا عم لا مفر وفي النداء ابتي أمة عرض واكسر او افتح ومن اليتاع